وبدى لهم سيئات ما عملوا وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون وقيل اليوم اذا وما اوانكم وما لكم من نصير ذالك بانكم اتخلت ايات الله جل وعا وغرت قوم الحياه الدنيا فاليوم لا ي لله الحمد رب السماوات والارض رب العالمين قل هو الكبير يا في السماوات والارض وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ آمِين تَن تَبَارَكَ مَنْ اللَّهِ الْعَزِيزِ الْحَكِيمِ مَا خَلَقْنَا السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا إِلَّا بِالْحَقِّ وَأَجَلٍ ثم والذين كفروا مما نذرهم عري الارا انت ما تدعون من دون الله اروني ماذا خلق من الارض ام لهم شرك في السماء هيتوني بكتاب من قبل هذا أو أثارتي